باب الديئة عن أبي بكر بن محمد ابن عمر ابن حزم عن أبي عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن فذكر الكديث وفيه أن من يثبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول وإن في النفس جدي سمعة من الإبل وفي الأنفي لا أوعبا جدعه الديا وفي اللسان الديا وفي الشفتين الديا وفي الذكر الديا وفي البيضتين وفي الديا وفي الصلب الديع وفي العينين الديع وفي الرجل الواحدة نصف الديع وفي المأمومة ثلث الديع وفي الجائفة ثلث الديع وفي المنطلة خمس عشرة من الليبل وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل وفي السن خمس من الإبل وفي الموضحة خمس من الإبل وإن الرجل يقتل بالمرأس وعلى أهل الذهب ألف دينار أخرجوا أبو داود في المراسل والنسائي وابن خزيمة وابن الجارود وابن الجارود وابن حبان وأحمد واختلبوا في صحته وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دية الخطى أخماسا عشرون حقا وعشرون جدع وعشرون بنات مخاض وعشرون بنات لبون وعشرون بني لبون أخرجوا الدار قطني وأخرجوا الأربعة بلفظ بني مخاض بدل بني اللبون ويسناد وخرج ابو داود وابن من واقنا خر موقوفا وهو صاد من المرقوع وخرجه ابو داود والترمذي من طريق عامر بن شعيب بن ابي عن جده رفع أدية ثلاثون حقا وثلاثون جدعة وربعون خلفة في بطونها أولادها وعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن أتى الناس أرى الله ثلاثة من قتل في حرم الله أو قتل غير قاتل أو قتل لذاح للجاهلية يخرجه ابن حبان في حديث صحعة واصله في البخاري من حديث ابن عباس وعن عبد الله بن عمر بن عاصر رضي الله عنهما عمال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إن ندية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصامية من الابل منها ربعون في بطونها أولادها أخرجوا أبو داود والنساء وابن ماجة وصحى ابن حبان وعن ابن عباس رضي الله عنهما عمال النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء يعني الخنصر والإبهام رعه البخاري والأبي داود والترمذي لصابع سواء والأسنان سواء الثانية والضرس سواء والابن حبان بيت وصابع اليدين والرجلين سواء عشرة من الإبل لكل إصبع وعن أمر بن شعيب بن نبي رضي الله عنه رفاه قال من تطبب ولم يكن بالطب معروفا فأصاب نفسا فما دونا فرضى أخرجه الدار قطني وصحاو الحاكم وعنده في دار ذو النسائي وغيرهما إلا أن من أرسله أقوى ممن وصله وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المواضح خمس من الإبل سواه أحمد والأرباث وزاد أحمد والعصابع سواء كله عشر من الإبل وصحها ابن خزيمة وابن الجارود وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين الله وأحمد والاربع ولفضوا بدعو ددية المعاهدين صديات الحروب الحر الناسئي عقل المرأة مثل عقل الرجل حسيا بل وصل من وصححهم منه خزيما وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل شبه الأمد مغلظ مثل عقل الأمد ولا يقتل صافبه وذلك أن ينزو الشيطان فيكون دماء بين الناس في غير ضغينة ولا حمل سلاح خرجوا الدار كطني وضعفة وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قتل رجل رجلا على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم دية واثنى عشر ألف عام رواه الأربعة ورجح النساي وأبو حاتم رساله وعن بير فتقال النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابني فقال من هذا فقلت ابني أشهد فقال ما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه فواه النساي وعبو داود وصحى ابن خزيمة وابن الجاروت